ع ل ى كل شيء قدير و أ ص ل ي وسلم أ على خير النبيين وخير خلق الله أ ج م ع ي ن النبي محمد عليه من الله أ ف ض ل الصلاه واتم التسليم الأخوة والأبناء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف تقول الكلمة مني عن ا ل ش ر ي ع ة و ش ر ي ع ه موضوعها طويل والزمن لا يفي ل ل إ ح ا ط ة الحديث عن ا ل ش ر ي ع ة ولكني سوف أ ت ن ا و ل امر الشريعه ب ط ر ي ق ة غير م ب س ط ة إ ل ا في نواحي م ع ي ن ة ا ل ش ر ي ع ة ل غ ة الشارع وسمي الشارع شارعا ل أ ن ه واسع كبير يسعى الناس جميعا إ ذ ا هم ساروا فيه ومن ذلك المشرع مشرع, البنتون مشرع المركب ب ن ن ت و ش ع ا ل م ر الموصل ط ر ي ق ا ل إ ل ى البعر و ش ر ي ع ة ل غ ة هو الطريق الذي رسمه الله جل جلاله لعباده جميعا ودعاهم إ ل ى السير فيه وهو طريق معبد سهل السير فيه لا التواء فيه ولا أ م ت ولا و ج الغاث فيه و ا ا ل إ ن م ا هو طريق واسع معبد فيه كل ما يحتاج إ ل ي ه ا ل ب ش ر ي ة في معاشها ومعادها إ ل ى قيام الساعه وهذا يعني ان شرع الله في كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم والشريعه كل امر جاء عن الله وكل نهي جاء عن الله هذه الشريعه و ا ل ق ر آ ن كله اوامر ونواهي فلله احكام في كل مناح العبادات ولله احكام في كل مناح الحياه فهنالك احكام الوضوء و التنمو ا م الغش ا م واحكام الصيام و ا ا م ل ص ل ا ة و ا ا م ل ز ك ا ة والحج ا م والزواج ا م والطلاق ا م كل امر صدر عن الله جل جلاله فهو حكم كل ك ل م ة جاء عن الله سبحانه وتعالى يطلب فيها شيئا من عباده هذا امر من الله ينبغي أ ن يطبق ونفذ أ ي ن وكل نهي جاء عن الله أ و عن رسوله صلى الله عليه وسلم وجب على العباد أ ن يقفوا عنه و أ ن يبتعدوا عنه و أ ن لا يرتكبوا ما ح ر م الرب عز وجل عليهم هذه ا ل ش ر ي ع ة فكما أ ن لله أ ح ك ا م و أ ق و ب ا ت كذلك لله أ ح ك ا م في ا ل ص ل ا ة و ع و ا م ر في ا ل ص ل ا ة وفي الركوع وفي السجود وفي رمضان ف ي الزواج وفي, الطلاق وفي العرب ط ل ل ا ا ق وفي وفي السلم وفي الحكم وفي النظام وفي ا ل م ع ا م ل ة في ت ر ب ي ة ا ل أ و ل ا د ف ي م ع ا ش ر ة ا ل ز و ج ة ف ي م ع ا ش ر ة الوالدين والجار كل هذه أ ح ك ا م إ ل ه ي ة وهي ش ر ي ع ة الله نزلت على العباد وجاءت عن طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم فبلغها وترجمها هو وعمل ا ل ص ح ا ب ة من بعدهما عمل فكان ا ل ش ر ي ع ة لله م م ث ل في كتابه وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم هذه هي ا ل ش ر ي ع ة ب م ف ه و م ا ل ع ا م ا ل ش ر ي ع ة شرعت لتنظيم ح ي ا ة الناس و ل أ ن الناس ب ح ا ج ة إ ل ي ه ا لابد لهم من تنظيم ف إ ن الله جلت قدرته ابت حكمته أ ن يخلق الخلق فيتركه مهملا أ ح س ب الناس أ ن يتركوا لا أ ت ح س ب ت م أ ن م ا خلقناكم عبثا و أ ن ك م إ ل ي ن ا لا ترجعون أ ي ح س ب ا ل إ ن س ا ن أ ن يترك سدى يعني أ ن يترك دون أ ن ينظم الله له حياته ويبين له ما يصلحه مما يضره لا يمكن أ ن يكون هذا ولو كان الامر كذلك لخلق الله عباده كالبهائم و ا ل أ ن ع ا ق التي لا رابط لها ولا جامع ولكنه جلت قدرته خلقنا ع ن ا س ي ة خلقنا عقلاء مميز مميزين مميزين ومنعنا عقلا وسمعا وبصرا وخلق آ ي ا ت أ م ا م ن ا لنراها ونتعظ بها فنعرف أ ن من ورائها ر ب ا ا ل إ ن س ا ن ليس ك ب ق ي ة المخلوق و إ ن م ا هو إ ن س ا ن مميز مفضل مكرم عن سائر خلق الله ولذلك هو مقيد بقيود الله جل جلاله وهو عبد وله سيد ي أ م ر ه ولا ينبغي للعبد أ ن يخرج عن إ ر ا د ة السيد و إ ذ ا خرج العبد و ع ب ق عن سيده يكون عاصيا وعفقا يستحق ا ل ع ق و ب ة على حقوقه لذلك إخوة الإسلام حينما نقول ا ل ش ر ي ع ة لا يذهب الواحد منا إ ل ى حد العقوبات فقط لا لا هذا ما يعتقده الكثيرون من الناس ولذلك إخوة ان ل ل إ إ س ا م الكثيرين من الناس يهابون مجرد اسم ا ل ش ر ي ع ة بمجرد ان يسمع ك ل م ة ا ل ش ر ي ع ة ترتعد فرائس الكثيرين من الناس لماذا ل أ ن ه م ما عرفوا ش ر ي ع ة الله ولو عرفوها لما ارتعدت فرائس الكثيرين من الناس ف ا ل ش ر ي ع ة في الواقع ر ح م ة و ع د ا ل ة و س م ا ح ة و إ خ ا ء وعفو وتسامح فلا يخاف من هذا إ ل ا من كان أ ص ل ه عرقيدا غير ملتزم أ م ا ا ل إ ن س ا ن المؤمن المستقيم فلا تزيله ا ل ش ر ي ع ة إ ل ا ط م ا ن ي ن ة ولا يزداد بها إ ل ا فرحا ولا يزداد بهذه ا ل ش ر ي ع ة إ ل ا انتعاشا حيث يرى عدل الله يحقق فوق عرض الله و أ ن ه لا ظلم ولا استبداد ولا غ ط ر س ة ولا س ر ق ة ولا قتل ولا سلب ولا نهب ل أ ن ا ل ش ر ي ع ة ت أ ت ي ل ت ح ر ز كل المجتمعات ف ي أ م ن الناس ويطمئنوا في ظل ش ر ي ع ة ع ا د ل ة جاءت عن الله عز وجل ل ر ا ح ة الناس و ط م أ ن ي ن ة الناس و ل ح ي ا ة ا ل ر غ د ة ب ا ل ن س ب ة للناس ك ا ف ة ا ل ش ر ي ع ة أ ت ك ل م عن جزء منها ولا يمكن التحدث عنها كلها أ ت ك ل م عن عدل ا ل ش ر ي ع ة وموقف الحاكم من المحكوم والموقف المحكوم من الحاكم من هذا ما سوف أ ت ن ا و ل ه من هذه ا ل ج ز ئ ي ة ا ل ش ر ي ع ة عدل في حكمه عدل في قضائه والانسان حينما يرى ا ل ع د ا ل ة امامه يطمئن قلبه فاذا فقا احد عين احد واحد دبت عين واحد وقال عليه عين لو غرموه لو اعطوا مليونجنه على العين ا ل و ا ح د ة ما حيرضى. لانه كلما يرى عينه التي نقصت وعين الذي ف ق ى كما هو يحقد عليه لكن حينما ي ف ق ه احد عين احد ويفقى عين الذي ف ق ى تساوي、يعني. العين بالعين والسن بالسن والنفس بالنفس والعين بالعين و ا ل أ ذ ن ب ا ل أ ذ ن والسن بالسن والجروح غ ص ا ص هذا حكم الله واحد ك ق ل ع عين واحد يقلع عين ع د ي ع لانه ش لو ما قلع له عين وكل ما ر آ ه ح يحقد عليه مهما يعطيه من الاموال أ م و ل ا معنى بعين أنا ح د ه بعينين وهو ق ل علشان كده رب العزة والجلال حكم هذا الحكم العادل فلا يتجاوز أحد هذا الحكمة ى عيني يتجاوز هذا هذا كده حكم رب ابقاء على ح ي ا ة الناس ولكم في, ولكم في الموت ق ص ا حياء و ل ك في ا ل م حياه في الضرب على, على يد السارق ضمان لبقاء أ م و ا ل الناس وفي جلد الزناه ع ف ة للنساء و ا ا ل ل ر ج و ح م ا ي ة ل ل أ ع ر ا ض والقيم و ا ل أ خ ل ا ق شرع الله عدل كله و س م ا ح ة كله ونظام كله فلا فوضى في ش ر ي ع ة الله لذلك اخذ الاسلام ا ل ش ر ي ع ة يوم جاءت جاءت في اناس امثالكم يراقبون الله جل جلاله و ي ع م ل و ن بمقتضى شرعه و ا ل ش ر ي ع ة يوم جاءت اعتمدت على ما في قلوب الناس من ايمان بالله وعلامات نفوس الناس من تصديق وتوكل واعتماد وخوف و خ ش ي ة من الله جل جلاله اخوة ا ل ل س قبل ان تجيء احكام العقوبات في شرع الله وقد جاءت م ت أ خ ر ة بعد ف ت ر ة ط و ي ل ة من م ب ع ه محمد صلى الله عليه وسلم وكلكم يعرفوا هذا ربما فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم باقرا باسم ربك الذي خلق وبعد ان نزلت عليه هذه ا ل آ ي ه وحمل الرساله فرض الرب ل عز وجل الصلاه بعد ثلاثه عشر عاما وكانت الفتره هذه من يوم ان بعث رسولا الى يوم فرض ا ل ص ل ا ة و ا ل ص ل ا ة اول المفروضات على هذه الامه ن كان ا كانت ك هناك ايات و ع ز ا ت وعبر تنزل ايات ا ل م خ ا ط ب ة للانسان عند اعتباره و س ا ع ة موته وعذاب قبره واحوال ا ل ق ي ا م ة وعذاب النار بكل أ ه و ا ل ه ا فكل هذه ا ل آ ي ا ت أ ح د ث ت في قلوب المسلمين شيئا من الخوف و ا ل ر ه ب ة و ا ل خ ش ي ة من الله جل جلال و ا ل ق ر آ ن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعمل نصص الامم ا ل م ا ض ي ة فكان فكان فكانت ا ل ف ت ر ة التي مرت منذ ان بعثت خلي بالكم كلمه ب ع ث ة د ي يعني بدايه ا ل ر س ا ل ة الى يوم ان فرض الله ا ل ف ر ي ض ة ا ل ث ا ن ي ة وهي ا ل ص ل ا ة ما يزيد عن ا ل ث ل ا ث ة عشر عاما ولنا ان نتساءل ماذا كان يفعل رسول الله في هذه السنين واحب اقول قبل أ ن أ س ت ر س ل في هذا حتى لا ي خ ت ل ف ا ل أ م ر على أ ح د إ ن وضع الناس يوم أ ن نزلت ا ل ش ر ي ع ة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كوضع أ ه ل ا ل أ ر ض ا ل آ ن شوف الناس عايشين على ش ن و ا ل ن ه ا ر د ة أ ن ا بتكلم عن السودان وعن بلادكين بتكلم عن المسلمين عامه باطبة ما هو وضع الناس الان ا ل ن ه ا ر د ة وماذا كان الناس عليه قبل تنزول الشريعه لازم ن س أ ل ولازم نبحث ولازم نمحص علشان نقف على ا ر ض ي ة س ل ب ة يلا كانوا في شنو ونحن في شنو ح عزيز ماذا حرمت ا ل ش ر ي ع ة يوم جاءت حرمت الربا والناس اليوم يتعاملون بالربا وربى منظم وربى مقنن ربا ببنوك و ب ح ر ا س ة وقوانين ب ونظم ب ربا عديد حرام يؤكد وقد أ ع ل ن الله الحرب على آ ت ل الربا ونحن ن ق ر أ هذه ا ل آ ي ة و ن أ ك ل ه ا ونتعامل بها لذلك عندهم ربا الناس اليوم عندهم ربا مع أ ن ر ب ا الناس اليوم أ ك ب ر من ربا أ و ل ئ ك الذين مضوا في الزمن مضى لوحدها ثم ماذا كانوا يلعبون القمار والناس اليوم ل ي ع بكل و ن القمار ب أ ش ك ا ل وبكل أ ل و ا ن كانوا يشربون الخمر دا ما هو الشريعه دي تعرف ب ي الناس اليوم يشربون الخمر دا خ م ر ة ب خ م ر ة وقلت لكم في كلام مضى خمرتي دا كانت اقل من خ م ر ة الناس النهار د ة ا ي و ة خمرتي دا كانت من نوعين و خ م ر ة الناس النهار دا الويسكي والبرمود والجن والبنياك والزبيب والشري و ا ب ي ر ابو جمل و ا ل م ر ي س ة والعرقي والحشيش والعفيون والتمنقا ق القبرى دي لك ما كانوا عارفين لا العفيون ولا الحشيش ولا ولا المسطلات دي لك ما كانوا عارفين حاجتي أبدا ولا دخان لك لك أخبر دي دي محشيش بد ولا السجاير ولا الشيشه ولا التمبح ولا السجاير ما كنعرفين ا نحن فتنا ليلات في هذا المضمار ثم ماذا النفاق ا ل ن ف ا ق ا ل ن ه النفاق ر د ة ا مقنن ثم ماذا الشرك حدث عنه ولا حرج ك ا ن و ا يعبدون في البشر الناس اليوم يعبدون البشر يخافون من البشر ويرجون البشر ويعتقدون في البشر جاء اولئك لتحرير العباد من ع ب ا د ة العباد إ ل ى ع ب ا د ة الله الناس اليوم ب ح ا ج ة إ ل ى من يحررهم من ع ب ا د ة العباد إ ل ى ع ب ا د ة رب العباد بل ا قوم ثم مات رشوه ة الرشوة, الرشوة ض كانت م و ج و د ة هناك لعن الله الراشي و ا ل م ر ت ج ي والراعش ورشوه شغاله تمام ثم ماذا م م ا ر س ة ا ل ق ب ا ي ح ا ل ق ب ا ي ح كانت تمارس ب و ا س ط ة الخدم ولا تكرهوا فتياتكم على البقاء ان اردنا تحصنا ومن يكرهن على م م ا ر س ة ا ل ق ب ي ح ة ف إ ن الله من بعد إ ك ر ا ه ه ن غفور رحيم لهن ل أ ن ه ن مقرعات وليس غفور رحيم للمكره لهن إ ذ ن هذه ا ل ق ب ي ما ر س ه ا ما كانت تمارسها إ ل ا الخدم الجواري أ م ا الحرائر ما كانوا يعرف و ن شيئا عن هذه ا ل ق ب ي ح ة حتى عندما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم في آ ي ه م ب ا ي ع ة للمؤمنات إ ذ ا ج ا ء ك المؤمنات يبايعنك على أ ن لا يشركنا بالله شيئا ولا ي س ر ق ن ولا يزنينا قالت ا ل ع ر ب ي ة أ و ت ز ن الحره يا رسول الله تعجبت العربية تعجبت كيف تقولها م س ت ف ه م ة م س ت ن ك ر ة أ و تزني ا ل ح ر ة يا رسول الله فكانت ا ل ق ب ي ح ة هذه لا تمارس إ ل ا ب و ا س ط ة الخدم والعبيد باركاً طبيباً ثم ماذا تهتك النساء وعري النساء ما كان هذا موجودا ً بدليل حديث الرسول صنفان ل الله عليه وسلم ى ص من أ م ت ي لم أ ر ه م ا بعد لكن ع ي ج الي قدام العري ما كان、فيه. أبدا ما كان في ت ه ت ك صنفان من أ م ت ي لم أ ر ه م ا بعد لكن ح ي ج و لقداء نساء كاسيات عاريات مائلات وله رجال ء و يحملون أ ذ ن ا ب البقر ويظلمون بها الناس ما كان موجود في زمن ل ك لكنه قال ح ي ج و لقداء بركض فيكم التبرج موجود ومعنى التبرج إ ب ر ا ز ا ل م ر أ ة ا ل ز ي ن ة البرج م ا خ ذ من البرج برج الحمام ل أ ن برج الحمام مكان بارز سمه برج الله سمى الكواتب والنجوم ع ب ر ا ج والسماء ذات البروج ل أ ن ه ا بنايات ض خ م ة م ب ن ي ة في ا ر ض ي ة السماوات وفي في القمر وفي في الجبال القمر بنايات ض خ م ة في الملا الاعلى فوق ا س م ه ا بروج لانها بنايات ع ا ل ي ة متبرجات ا ل م ر أ ة بدل ان تستر عورتها وتستر زينتها وتخبيها ابرزتها وكشفتها وازهرتها ل ع ا م ة الرجال هل هذا موجود ام غير موجود في مجتمعنا هذا موجود ل ف ت الاسلام البنت او ا ل م ر أ ة تخرج للشارع والطريق تلوق في لبانها وتكشف عن ر أ س ه ا وذراعيها وترفع نهديها وتكشف عن ساقيها ل م يبقى لها إ ل ا أ ن تتعرع ج م ل ة وتفصيلا ماذا ابقت ل ل م ت ب ر ج ة تلك تبرج موجود إذا كان, اذا كان حال الناس اليوم في كل ما وصفنا تقول لي لم يكن هناك أو لم تكن هناك مساجد ت ؤ د ى فيها صلوات أ ق و ل لك فما ف ا ئ د ة ص ل ا ة لا ت أ م ر ك بمعروف ولا تنهاك عن منكر لو كانت ا ل ص ل ا ة ذات روح كما قال الله جل جلاله إ ن ا ل ص ل ا ة تنهى عن الفحشاء والمنكر لو كانت ا ل ص ل ا ة فيها روح ولها طعم يحس بطعمها صاحبها ويخشى فيها ويؤدي حق الله إ ذ ا ركع و إ ذ ا قام و إ ذ ا س ج د لما حاول أ ن يرتكب ج ر ي م ة ما إ ذ ت تقول لي الناس يقولون لا إ ل ه إ ل ا الله وكم من قائل لا إ ل ه إ ل ا الله يؤمن بلسانه ويكفر بقلبه أ م ا قراكم قول الله اخوه ا ل إ س ل ا م ومن الناس من يقول آ م ن ا بالله و بالرسول و ع ط ع ن ا أ ي و ا امنا ببيع الله وامنا بالرسول واطعنا الله ورسولا قال تعالى وما ََ أ ُ و ل َ ئ ك َ بالمؤمنين َُِِِْْ ثم يتولى فريق ٌ منهم من بعد ذلك وما ََ أ ُ و ل َ ئ ك َ بالمؤمنين َُِِِْْ نفى الله عنهم الايمان اذا لم ينفعهم مجرد التنفذ بكلمه الايمان مجرد ان تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وكفى هذا لا يجدي عنك عند الله فتيلا يا بني لماذا ل أ ن ه ا ك ل م ة خرجت عن اللسان دون أ ن تخالط ب ش ا ش ة القلب ودون أ ن تخرج ا ل ك ل م ة هذه من ضمير ي ؤ م ن ومن قلب يخشى ع ل ل ه جل جلاله اخوه الاسلام حينما نقول ا ل ش ر ي ع ة ش ر ي ع ة الله سبحانه وتعالى إ ن ه ا ش ر ي ع ة ط م ع ن ة العباد وامدت الناس وسكنت قلوب العباد فانتشرت ا ل ف ض ي ل ة وانكمشت ا ل ر ذ ي ل ة و ع ل ى الحق وذهب الباطل ساد العدل وانتفى الظلم ش ر ي ع ة لا تعرف الكبير ة لكبري و ل ل ص غ ي ر لصغري ل لا تحتر الفقير ة ولا ت و ك ر الغني إن لا ت... هذا نبي ا ل إ س ل ا م يقول ذات يوم وقد كشف عن ظهره أ ي ه ا الناس من كنت ج ل ب ت ظهره فهذا ظهري لو جلدت ليسر الزر, الزر ي ج ل ن اهل ظ ه ر ي كشف عن ثوبه وقال هذا ظهري فليقتد منه ومن كنت أ خ ذ ت ماله فهذا مالي ف ل ي أ خ ذ منه ع د ا ل ة ع د ا ل ة س م ا و ي ة يحققها من جاء بها ويترجمها رسول ا ل أ م وهكذا حينما يرى ا ل ر ع ي ة هذا الفعل من الراعي ي ق و ل أ ش د لسوغا بالراعي و أ ش د ط ا ع ة و أ ك م ل خضوعا له حينما يرى ر أ ي ه وعاتمه يتعامل مع افراد ر أ ي ت ه بهذا النوع من ا ل م ع ا م ل ة ف الاسلام حينما نتصفح تاريخه قلت اتحدث عن شيء من ا ل ع د ا ل ة في الاسلام في شرع الله حينما نتصفح يروى ان عمر بن الخطاب عمر بن من عمر عمر الشام الخطاب الخطاب جاء من الشام الى ا ل م د ي ن ة واراد ان يتفقد حال الرعيه ر أ ى خباء ل ا م ر أ ة فجاء اليها مسرعا وقال السلام عليك يا ا م ت الله وهي لا تعرفه قالت عليك السلام ماذا فعل عمر قال لها جاء من الشام بسلامه ة قالت لا ل س م الله الله لا سلم قال لها لماذا لا قالت لانه يوم ان ولي ع م ر المسلمين ما ر أ ي ت من ع ط ي ت ه شيئا ويعطي ا ل آ خ ر ي ن ولا يعطيني شيئا فقال لها وهي لا تعرفه ومن, ومن يدري عمر بمكانتي قالت سبحان الله كيف يلي رجل ع م ر المسلمين فلا يعرف مشرقها من مغربها ك ي فبكى لا مكانه يعرف ف عمر فقال لها كم تبيعين لي ظلمتك مظلمتك دي ب ا ش ت ر ي ه ا مني قالت لا تسخر يا رجل قال لها اطلبي ماذا تريدين اني اريد ان انقذ عمر من النار فقالت له 25 دينار. فدفع ق ا ل عمر لها خمسه وعشرين دينار و ا ت ن ى هذه ا ل ل ع م ي ة جاء علي وسعد بن بوقاس فقال السلام عليك يا امير المؤمنين ف ا ن ب ه ر ت ا ل م ر أ ة ووضعت ي ل ي ه ا على ر أ س ه ا وقالت وسو اتا شتمت امير المؤمنين في وجهه فقال لها لا عليك ش ي ط م أ ن ه ا فطلب عمر و ر ق ة ليكتب عليها وجعل عليا وسعدا شاهدين على هذه ا ل ك ت ا ب ة هذا ما اشترى به عمر بن الخطاب ظ ل ا م ة هذه ا ل م ر أ ة بمقابل خمس وعشرين دينارا حتى لا ت أ ت ي يوم ا ل ق ي ا م ة تحاج عمر بين يدي الله في ا ل ق ي ا م ة واعطى ا ل و ر ق ة لعلي وقال له يا علي إ ذ ا أ ن ا مت ضع هذه ا ل و ر ق ة في كفني أ ح ت ج بها عند الله إ ذ ا جاءت المراه هذه تشكوني عند الله يوم ا ل ق ي ا م ة إ خ و ا ن ي عجيب هذا ا ل أ م ر انظروا الى مكانه عمر بن الخطاب ان الدنيا باكملها تحت يديه مش حاتم ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة لا لا لا يحكم كل السودان مصر الاردن العراق فلسطين سوريا لبنان اليمن ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة حكم عمر بن الخطاب امتد إ ل ى ما وراء هذه البلاد و أ م ر يخاف الوقوف أ م ا م الله يوم ا ل ق ي ا م ة إ ذ ا جاءت هذه ا ل م ر أ ة تشكو عمر يخاف ا ل م س ؤ و ل ي ة أ م ا م الله و ا ل ع ق و ب ة بين يدي الله ويعلم عمر أ ن الله سوف ي س م ع حديث هذه ا ل م ر أ ة و أ م ر الذي كان يسير مع أ ص ح ا ب ه ف أ و ق ف ت ه امراه عجوز وقالت له كنت عميرا فصرت م ر اميرا فصرت للمؤمنين واخذت عمر وهي عطلت عمر فنهرها بعض الذين كانوا مع عمر عطلت امير المؤمنين فقال ت ر ك و ه ا انها ا ل م ر أ ة التي سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات و أ ر ي د أ ن أ س م ع شكواها قد سمع الله ق و ل التي تجادلك عن إيه في زوجها وتشتكي إ ل ى الله والله يسمع تعاوركما تقول ع ا ئ ش ة سبحان من وسع سمعه ا ل أ ص و ا ت والله إ ن ي لفي حجرتي و ا ل م ر أ ة تتحدث إ ل ى رسول الله بصوت خافض والله ما سمعت كلامها م ع ه ولكن الله سمع كلامها من فوق سبع سماوات ي ق ط ى ا ل إ س ل ا م ع د ا ل ة ا ل إ س ل ا م و س م ا ح ت ه لو تتبع ا ل ر ع ا ي ة وتتبع ا ل ر ع ا ة تعاليم ا ل إ س ل ا م وكيف أ ن ا ل إ س ل ا م ربط وليس من السهل أ ن تتجاوب ا ل ر ع ي ة ويتجاوب الراعي مع ا ل ر ع ي ة في تطبيق امر طلب منهم جميعا تطبيقه وفي التعاون تعاونا كاملا بين الراعي وبين أ ق ل واحد من رعياه ا في تنفيذ هذا ا ل أ م ر ا ل إ ل ه ي ل أ ن ا ل م س ؤ و ل ي ة ت ض ا م ن ي ة بين يدي الله جل جلاله الراعي مسؤوليته امام ربه وتحس ا ل ر ع ي ة مسؤوليتها امام ربها يحدث هنا التجاوب والتكاتف والتضامن في تطبيق هذا الامر الخطير الذي جاء عن الله جل جلاله فلا يغش الراعي رعيته ولا تغش ا ل ر ع ي ة راعيها بل الكله يصارح الكل ويعيش الكل في كتف ا ل ش ر ي ع ة ا ل ا س ل ا م ي ة في وضوح كوضوح النهار وفي ص ر ا ح ة ت ا م ة لا غش و لا كذب و لا نفاق و لا غرر الكل يعيش هذه ا ل ع ي ش ة في اخوه ا ل إ س ل ا م كما حدث هذا في الرعيل ا ل أ و ل و كانت هذه ا ل ع د ا ل ة ليست بين المسلمين بعضهم مع بعضهم و إ ن م ا كانت ا ل ع د ا ل ة بين الحاكم المسلم وبين أ ه ل الديانات ا ل أ خ ر ى كذلك تجاوزت ا ل ع د ا ل ة هذه ح ت المسلم إ ل ى غير المسلمين كما حدث في تلك ا ل ق ض ي ة التي كانت بين علي بن ابي طالب وبين ذلك اليهودي الذي اختصم الى القاضي شريح وكان هذا قاضي المسلمين سرق اليهودي درعا لعلي بن ابي طالب فاشتكى علي ا ل ي ه و د ي ة عند القاضي شريح فقال القاضي لعلي الك بينه القاضي ب يعرف ان ه الدرع د ح ق علي لكنه و م ع ك هو, هو ما ش ا ه د لانه ب د صعب ان يجيب الشهود لندع ه عدته ا ل ا ك ب ي ن ا عندك شهود قال نعم ق ا ل ي ج ي ب ه قال له الحسن ولدي ومولاي فلان الخدام بتاعي فلان فقال له القاضي أ م ا ش ه ا د ة ابنك الحسن فلا نقبلها ل أ ن شهاده الوالد في الولد وشهاده الولد في ا ل و ا ل د مرفوضه ة ما ف و ع م ا شهاده مولاكه فقد قبلناها فاراد علي أ ن يقنع القاضي ب م ك ا ن ة ا ل ح س ن فقال أ م ا سمعت رسول الله وهو يقول عن ا ل ح س ن إ ن ابني هذا سيد ولعل الله أ ن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين قال سمعت قال له أ ن ت ما س م ع ت ه رسول الله يقول إ ن ا ب ن هذا السيد شباب أ ه ل الجنه ة القاضي ا ل من و قال يا يهودي خذ الدراع ل أ ن أ م ي ر المؤمنين عجز عن إ ق ا م ة ا ل ب ي د ة والقاضي موظف عند علي عسى القاضي موظف عند عنده القاضي الأزولة البلد كبير في موظف موظف موظف عنده فلم يخف القاضي عليا وحكم ضد علي ل ل ي ه و د ي فخرج من س ا ع ة ا ل ع د ا ل ة فقال اليهودي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان م ح م د رسول الله خذ درعك يا علي د ع و ة ا س ل ا م ي ة فعلا لا قولا ماذا ل يدخل ا ل إ س ل ا م لكن اليهوديه حينما ر أ ى ع ج ل ا ل إ س ل ا م وكيف أ ن قاضي المسلمين لم يجامل ولم يحابي أ م ي ر المؤمنين وحكم له كان كانت هذه د ع و ة ص ر ي ح ة و إ ق ن ا ع ا ل ل ي ه و د ي ب أ ن دين ا ل إ س ل ا م لا يفرق بين حاكم و م ح ك و م حتى ولو كان الذي حكم عليه له وعليه من, من غير المسلمين فدخل ا ل إ س ل ا م عن ط و ا ع ي ة وعن ر غ ب ة وهذا ما يعتمد عليه تعتمد عليه ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة تيخذ ا ل إ س ل ا م لا ت س ت ع م ل ا ل ا ر غ ا م ولا ا ل إ ج ب ا ر ولا ق ص ر الناس ولا جبرهم على ط ا ع ة الله ولا على ا ل إ ي م ا ن بالله جل جلاله أ ي و ة فقد ترك الله الطريقين أ م ا م كل إ ن س ا ن إ ن ا خلقنا ا ل إ ن س ا ن من نطفه امشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل إ م ا شاكرا و إ م ا كفورا وقد بين له ع ق و ب ة وثواب كل منهما فالرب جل جلاله يترك ا ل إ ن س ا ن في مفترق الطريقين و ا ل إ ن س ا ن والذي يختار الطريق الذي يريده لا إ ك ر ا ه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك ب ا ل ع ر و ة الوثقى و ا ل ق ر آ ن كله يسير على هذا النسك وما أ ن ت عليهم بجبار فذكر ب ا ل ق ر آ ن من يخاف وعيد وهذا رب ا ل ع ز ة والجلال يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ولو شاء ربك ل آ م ن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين هذا كلام من الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول له لا تحاول أ ن ترغم ا ل ع ب ا د ة ع ل ى ا ل إ ي م ا ن بالله فلو كنت أ ر ي د إ ر غ ا م ه م لارغمتهم أ ن ا القادر على ا ل إ ر غ ا م لو انا اجبرهم الناس و على الايمان بي لنزعت الشيطان من نفوسهم وقلوبهم واذا نزع الله الشيطان ووساوسه منها تلقائيا نفعله بالاسلام من غير تردد لانه ما الذي يجعل الانسان يعصى ربه ابليس فاذا قتل الله ابليس هذا ونزع الشيطان من مجاري ج م ابن ادم تلقائيا الناس يقولون في دين الله افواجا اذا ما عندهم كسب وما عندهم عمل فالرب يريد منك ان تكون حرا طريقا تؤمن باختيار وتكفر باختيار وتتسلق ا ل م ع ا ل ي باختيار و م ك ا ب د ة و م ج ا ه د ة فلو ارغب الله عباده على ط ا ع ت ي لما استحقوا على هذا الارغام م ث و ب ة ولا ج ن ة ولكن الله تبارك وتعالى ترك الناس هكذا واما الرسول أ الا يرغم احدنا على الاطلاق فالطريق بين وواضع والذي يريد ان يؤمن فليؤمن وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا ا ع ت ن ا للظالمين نارا احاط بهم صراط اخرى الى اخر ايات من ابناء الاسلام حينما نتصور شريعه الله كيف جاءت جاءت شريعه الله ولم ت أ ت من أ و ل يوم بعث محمد صلى الله عليه وسلم فيه ولماذا ت أ خ ر ت احكام ل ش ر ي ع ة أ ا ل ش ر ي ع ة عبط الشرعية الأحكام الأحكام و الحدود والفرائض كل الفرائض وكل ك الفرائض ل ا ا أ ح ما م جاءت عن الله إ ل ا في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة وذلك بعد مرور خ م س ة عشر س ن ة من بعثته صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يعني من يوم ربنا ح م ل ا ل د ي ن و غ ل و ق م ف أ ن ذ ر وربك فكبر وثيابك فطهر إ ل ى يوم أ ن فرض الله ا ل ص ل ا ة وفرض ا ل ز ك ا ة والصيام وحرم الزنا وحرم الخمر والقماره وحرم كل هذه المحرمات مضى على كل ذلك ما يزيد عن ا ل خ م س ة عشر س ن ة من عمر ا ل د ع و ة ا ل إ س ل ا م ي ة ولم ي أ ت ي نبي من ا ل أ ن ب ي ا ء ب ف ر ي ض ة من أ و ل يوم بعثه يا رب ن ا م ا رسل رسوله وانزل عليه ا ل ق ر آ ن في غار حراء م ا ق ا ل احد يكلم قومك ب ا ل ص ل ا ة وامرهم ب ا ل ص ل ا ة لا ولا قال امرهم و بالصيام ولم يقل له امرهم و بالحج و ا ل ع م ر ة ل الحج ا ا ل الحج فرض س ن ة ت س ع ة من ا ل ه ج ر ة مش من, من, من, من البيعثة في العام التاسع قبل ان يموت رسول الله ب س ن ة فرض الله الحج فحج حجه الوداع ولم يحج غيرها غير الثمانية اشياء تعريما يتعامل والربا الربا بالربا بالخمرة مارسون هذه كذلك الحجة او التسعة اخذ وكان ناس وكان ناس يتعامل وكان الناس القبائح سنة سنة منع كانت ا ل م ع ا ل ج ة ا ل ك ب ي ر ة اخوه الاسلام التي اهتم الاسلام بمعالجتها ق ض ي ة المعتقدات ل ا ن ه ي ا ل ق ض ي ة ا ل ك ب ي ر ة وكل القضايا لا تتناسب مع هذه ا ل ق ض ي ة بل ولا تضارعها ولا تدانيها كل قضايا البشر وكل الجرائم التي ترتكب فوق هذه الارض اذا وضعت ب ج ا ن ب ا ل ق ض ي ة الكبرى ق ض ي ة انحراف القلب عن الله جل جلاله واتخاذ الند ب والشريك واتخاذ الشريك مع الله جل جلاله تتضاءل تلك القضايا وتتساقط وتبقى ا ل ج ر ي م ة الكبرى ج ر ي م ة ع ا ل ق ة بصاحبها تحيط به حتى يصل الى الله جل جلاله فيجد عقوبته لذلك ك ا ن ا ل ب ش ر ي ة ما ارتفعت الى مستوى ا ل م س ؤ و ل ي ة يوم بعث محمد صلى الله عليه وسلم وانما كانت ا ل ب ش ر ي ة مازالت في جاهليتها تعبد الاوثان وتقدس الاحجار و ت ع ت ق ل في المخلوق وينال غير الله ويستعين بغير الله ويطبع لغير الله ويعلم بغير الله ويشد الرعال لغير ى الله ه لانه هديه انا اريد ان اقول لكم ا ل ق ر آ ن الذي عندكم و ا ل ق ر آ ن المتفق عليه بانه كتاب رب العالمين هو الذي يتحدث بهذا كله ما في ذ و ر انزل ا ل ق ر آ ن الا الله وما في انسان قاعد يالف له ق ر آ ن اخر غير ق ر آ ن ربنا ا ل ق ر آ ن اللي عندك في البيت عشان ما تقول دي ايات, آيات خ ل ب و ه ا ا ل ج م ا ع دين الوهابين ي دي الكعبين ي ن د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 وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إ ل ا في ظ ل ا ل ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا و ك ر ه ا وظلالهم بالغدو والاصال قل من رب السماوات والارض قل الله قل أ ف ت خ ذ ت م من دونه أ و ل ي ا ء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي ا ل أ ع م ى والبصير أ م هل تستوي الظلمات و إ ل ى آ خ ر ا ل آ ي ا ت من س و ر ة ا ل ر ع د وغيره ا من ايات الذكر الحكيم ا ل ك ث ي ر ة جدا ابنائي واخواتي انه لا بد من نفض الغبار الذي علق ب ا ل ع ت ي د ه ولا بد من ا ز ا ل ة المفاهيم ا ل خ ا ط ئ ة التي اعتقدها الكثيرون من هذه ا ل ا م ة ولا بد ان تتطهر هذه القلوب والعمل على طهارته حتى لا يفارقوا هذه الدنيا الى سفر ر ن من ضل فلابد أ ن تتطهر هذه القلوب والعمل على طهارته حتى لا ي ف ا ر ق هذه الدنيا إ ل ى س ك ر ف إ ن من ضل تعقيدته خسر الدنيا وخسر ا ل آ خ ر ة كما قال الله تعالى ب ا ر ك و ت ومن الناس من يعبد الله على ح ر ف ف إ ن أ ص ا ب ه خير ن ط م ا ل ن ب ي و إ ن أ ص ا ب ت ه ف ت ن ة انقلب على وجهه خسر الدنيا و ا ل آ خ ر ة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا, ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أ ق ر ب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير هكذا يخبرنا ربنا ب أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يدعو غيره ولا يستعين بغيره و إ ذ ا كان هناك من يقول هذا كان في الماضي أ ل ا يوجد مثل هذا في أ م ت ن ا يا اخوت ا ل إ س ل ا م أ ل ا يوجد من ينادي غير الله و ي و ف بالاجداد ويشد الرحال إ ل ى تلك ا ل أ م ا ك ن وينادي المقبورين من الاجداد أ ح ي ا ء وامواتا و ي ض ب ت ن حرهم النحائر ويعتقد فيهم ا ل ب ر ك ة والسره ة أليس يقول فينا من من ن اليس ك من يعتقد عن في ا فينا من يقسم و ي ع د ف بغير الله أ ل ي س فينا من ينادي غير الله أ ل ي س فينا من يخاف من غير الله أ ل ي س في مجتمعنا هذا وذاك اذا لابد من ا ز ا ل ة هذه المعتقده ا ل م ف ه م ا ل ش ر ي ع ة ا ل ا س ل ا م ي ة من ابجدياتها تحقيق ا ل ع ب و د ي ة لله في الارض من ابجديات ا ل ش ر ي ع ة ا ل ا س ل ا م ي ة ان تكون عبدا خالصا لله جل جلاله ولن تكون عبدا خالصا الا اذا كان صلاتك وصيامك وزكاتك و أ م ر ك ونهيك وليلك ونهارك قل إ ن صلاتي ونسكي و م ع ي ا ئ ي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أ م ر ت و أ ن ا من المسلمين لا بد من صرف كل هذه ا ل أ ش ي ا ء إ ذ ا قمت يا الله إ ن ق ع د ت يا الله إ ن م ر ي ت يا الله إ ن شفيت يا الله إ ن غنيت يا الله إ ن افتكرت يا الله ان ا ت و ل د و ا ا الله ي م ا ت ل ا ل م ر ا ه يا الله ان ت د ع ل م ا ا ل ل ه ف ي السر وفي ا ل ع ل ا ن ي في ة ا ل خ ي ر والشر في ا ل س ر ا ء ل س ا ن ك ي ل ه ج ب ذ ك ر الله جل جلال على اي ص و ر ة ك ا على ا ل م س ل م على لسانه بذكر احد على الاطلاق وانما الذكر لله جل جلاله من ابجديات, من أبجديات. الا ت ترى؟, ألا ترى رسول الله يوم جاء الى م ك ة ودخل م ك ة فاتحا وكلكم يعلم و ا ل ط ر ي ق ة التي هاجر بها خرج من م ك ة في جنح الظلام وخرج من خ و خ ة من بيت الصديق و ا خ ت ب هو ا ل ص د ي ق في الغار وسار الى المدينه ث ل ا ث ة عشر يوما وهاجر اصحابه تاركين الاموال والاولاد فارين بدينهم وعقيدتهم فلما جاء فاتحا ما فتحها فتح الغزاه وما فتحها فتح و ا ل ج ب ا ب ر ة المتكبرين انما وضع ر أ س ه بجانب ر أ س فرسه هكذا ناقته وهذا ك ن ا ي ة عن التذلل ودخل جيش الاسلام م ك ة وكان خالد قائدا من قوال جيش المسلمين فقال خالد اليوم اذل الله العرب فسمع النبي ذلك فعزل خالدا ن عن ا ل ق ي ا د ة انت ما تصلح تكون قائد قال اليوم اعز الله العرب ولما دخل م ك ة وطاف بالبيت وجد هنالك الاصنام, الاصنام التي ت ُ ع ب د ل ل آ ل ه ة ف أ خ ذ يسقطها بعود في يدي وهو يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ثم أ ر س ل علي ا لهدم صنم اللات خالدا لهدم صنم اللات لا صنم ا ل ع ز ة وعليا لهدم صنم الله لانه ملك ا ل ق و ة ولابد من تطبيق امر الله فوق ع ر ض الله اول شيء سواه ان يهدم خالد صنم ا ل ع ز ة و ا ل ع ز ة كانت امراه سميت بهذا الاسم وكانوا يعتزون بها ويستنصرون بها كما قال ابو جهل في غ ز و ة ا ل بدر ابو ولا ابو سفيان الله جهل اعلم لما قال قالوا هبا فقال الرسول ل أ ص ح ا ب ه الا تجيبوا ق ا ل و ا ماذا نقول قال, قال له قولوا الله أ ع ل ا و أ ج ل فقال أ ب و سفيان لنا العزى ولا عزى لكم فقالوا له الله مولانا ولا مولى لكم فارسل خالدا ليهدم صنم ا ل ع ز ة فجاء خالد وجد بنيه ولد اشجار و بنيه و حائط هدم الحائط و ك س ر الشجر وقطع الشجر وقال م له خلاص قال له كانت ا م ر أ ة سوداء ح ب ش ي ة تتحدث من داخل القبر مع الناس فلما جاء خالد م ر ة أ خ ر ى خرجت هذه ا ل م ر أ ة لخالد فقطع ر أ س ه ا بسيفه وجاء إ ل ى النبي فقال له ا ل آ ن قتلت العنزه امرأة ذ ا هو المسؤول الذي يمكن ان ي ك ا ل ن ا س من يمكن ان ي ق و ل ه ا ك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان ي و ه ذ ا ك م ث يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون ه ا ل من ي ج ك ا ل يكون ه ن ا ل من يمكن ان ي ك و ا هناك من ي م ك ا ي ش و ن ه ن ا ل م ر ض م د ا هناك من يمكن ان ي ك و هناك من ي م ع ا و ن ق ن ا ك من يمكن ا ل يكون هناك من يمكن ا ر يمكن ان يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يمكن ان يكون هناك من يمكن ا ي م ان يكون ه ا ل م ر ي ض ة طبعا جنب ا ل س ك ن ت ي ر و ا ل ب ر ي م ا س م ك م ان ي م ا ف ل م ن ان ي اسمي فلان فلان. عيانه بيشنو يا فلان والكل... هو يتكلم في ا ل م ا س و ر ة و ا ل ف ت ي ش يسمع الحلاب د جوه والله انا عندي كدا وعندي كدا وعندي كدا اول ما تدخل جوه اهلا يا فلانه انت مش بنتي فلان وانت عيانه ب ك ا ت ك وكت... الله على طول يقع في ز خلد ا ل م ر ي ض ة بان الفتيش يعلم الغيب والفتيش حيشفيها و م تعتقد فيه وتعمل ويطلب منها اشياء غ ر ي ب ة يقول ه ا عليك ا ل ص ا ر دايرين ديك ديره م ك ت و ع وفار اعور ا ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ع و ه ه ه ه ه ه ه ه ج ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ا ه ه ا ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ا ه ن ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ا ل ط م ا ي ن ه و ا ل ا م ن ة و ا ل ا م ا ن ة ورغد العيش كما تحدثنا كثيرا حينما تنفذ ش ر ي ع ة الله بحذافيرها وتزال بتطبيقها هذه الاشياء التي تتنافى مع الشرع أقول ت ت ن ا ف ى مع ز ا ل ة الهياكل فمثلا إ ذ ا قال الله إ ن م ا الخمر والميسر و ا ل أ ن ص ا ب و ا ل أ ز ل ا م أ ر ب ع أ ش ي ا ء الناس يعرفون الخمر والميسر هل يعرفون معنى ا ل أ ن ص ا ب و ا ل أ ز ل ا م م ا ب يعرفون لا يعرفون إ ذ ا سمعوا اسم الخمره يقول ك حرام واسم الميسر يقول ك حرام ع و ذ بالله الله قال كدا و ا ل أ ن ص ا ب ش ن ما اعرف ا ل غ ا ل ب ي ة العظمى لا يعرفون م ع ن ا ل أ ن ص ا ب زي ما الخمره حرام والقمر حرام كمان ا ل أ ن ص ا ب حرام عارفين ا ل أ ن ص ا ب أ ق و ل لكم ا ل أ ن ص ا ب شنو ا ل أ ن ص ا ب هو كل شيء منصوب عن الأرض. على ن ا أ ر ض ع ل ا ل أ ر ض أ ي بنيه قيمه فوق ا ل أ ر ض ان كان حائطا ان كان ش ج ر ة ان كان قبه ان كان بيان ان كان ح د ي د ة أ ي ح ا ج ة ب ا ر ز ة عن ا ل أ ر ض يتوجه الناس إ ل ي ه ا معتقدين فيها هذه الانصاب أ ن ص ب ا ل أ اقيمت باسم الدين الباطل و ا ل خ م ر ة عرفت ل أ ن ه ا م ن ك ر ة ففي الوقت ا ل ل ي الناس ب ي ق و ل و الخمر ا حرام لانها منكر لا يستنكرون الانصاب أ ن ه م يجهلون م ع ن النصب فالنصب اي شيء اي بنيه ق ا ي م ه منصوبه على الارض اي عائق مرفوح في الارض اي كان قباء اي بيار اي كذا شيء بني فوق الارض يتوجه الناس الى هذا الشيء بالاعتقاد بالاعتقاد وبالتحديد هذه هي النصب فكما عرض الله الخمره ا والازلام هي ا ل ا ق د ا اقداح مدوركه م و ج و د ة عند ا ل ك ع ب ة على هزام ده ا يسافر يمشي الشاب يقوم يحط القريشات او يحط شيء من المال يلف ا ل ا ق د ا ح يشبه القدح السهم سيقع وين اذا كان السهم السافر واذا وضع سهم الجانب الهما ج ل ا ء والقرض عبد ال يساف وهكذا كلها ع م ا ل ش ر ك ي ة ا ع ت ق ا د ي ة اعتقاد وعموما شرع الله لابد من دراسته ش ر ي ع ة الله لابد من دراسته حللت س ن و وحرمت س ن و وما هي الفوائد التي تجنى بتطبيقها ما ر أ ي ن ا المجتمعات ا ل ب ش ر ي ة كلها تذوقت طعم الراحه يا ابنائي و إ خ و ا ن ي إ ل ا ل ح ظ ة أ ن ت طبقوا ش ر ي ع ة الله التي يؤمنون بها ه م والعيب ليس ليس في شرع الله و إ ن م ا العيب ودائما الخطر ب يجي من جانب المطبق أ ي و ة مع ا ل ا ي ة و ا ض ح ة والحكم واضح ولابد من التطبيق والتنفيذ زمان قرينا زمن ا ل أ ح ز ا ب أ س ق ط كثير جدا من الاحكام ا ل ش ر ع ي ة يقول لك مثلا شرب ا الخمر ما عنده ع ق و ب ة ش ر ع ي ة يقول لك ا ل ت ع ذ ي ر شرب ا الخمر خلاص ت ع ذ ي ر نحن نقول هناك حد شرعي وهناك فرق بين ا ل ت ع ذ ي ر وبين الحد الشرعي ل ت ع ذ ي ب لاشياء الماوره في حكام ش ر ع ي ة القاضي يعذب إ م ا جلدوا و إ م ا غربوا واما عطر وإما إما إما السجن ولما يسرق لما, يسرق لما يشرب ا ل خ م ر ة ل م ا يشرب ا ل خ م ر ة الزول الغلبان المسكين ا ل م ا ع ن د ه قريشات يدهج له قدام الناس ايوه لانه ما عنده فروش لكن افرض واحد يغني شرب ي ا ل خ م ر ة ف ك ر ة مجلدو و ب ق ا ل ر م و بس يدفع لهم خمسه ايرين مئة و ويسكر ب ا ل جديد علشان كده ش ر ي ع ة الله ش ر ي ع ة و ا ح د ة الرسول ضرب ضرب اربعين عمر ضرب ثمانين وفعل عمر كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ل ع ن ه يقول عليكم بسنتي و س ن ة الخلفاء الراشدين م ه د ي ي ن من ب ع د عمر السوح خلق فالحد اما ت م ا ن ي ن واما اربعين اما مصر ما راينا التغريم والسجين وما الى ذلك تكتك ا ل ا م ا جسم التحايل الشيء الورد فيه ا ل ن ص و ص ا ل ش ر ع ي ة كما كنا نسمع في الماضي نرجو ان ه يكون م ن ف ي في ا ل ش ر ي ع ة ا ل ج د ي د ة ان شاء الله ما تكون م و ج و د ة كانوا يقولون لنا ا ل ر ج م ليس من الاسلام ا ل ر ج م ب ر ض و م ا من الاسلام قالوا ما في الرجل بالاسلام من ا ر ا ض مشادات الجرائد ايام ا ل ا ح ز ا ب ايو قالوا ل ر ج ل ب ر ض و م ا في ا ل ا س ل ا م رجم رسول الله ورجم ا ل ص ح ا ب ة ورجم الائمه ورجم ولاه المسلمين الى هود ق ر ي ب ة ي و م كان شرع الله م ن ف ذ ا ما سمعنا ا ا ل ر ج م ليس من الاسلام لكن سمعنا في السودان بيس انا لا اعرف ان الشريعه ة ش ل ش ر ع ك م ب ر ا ك م و ل ا ع ن د ك م جبريل ز ل م ن ربط ناح. في مشارق ناحب ا في لم ر ض و اقرا أ ن في اي قطع في اي اصل من الاصول ولا ا ق اي ا الارجب يلا سمعي اهيدكم بركة فيكم كذلك قرن ا ا ان ل ل و م ت د د هل بفارق ي وانك من س ي ي ي ح ع ي ا ت م س ل م ايوان عايبت ق خلاص ل و ا معناه التلاعب ا لتعزيز ل ودي د ب ن لما يقولك ل ان ط ب ق ل ا ل ش ر ي ع ة في ا ل م س ل م ي ن و ف ي ا ل ما س ي ح ان تفضل ا ل ش ر ي ع ة طيب ا ل م س ل م شرب ا ل خ ب ر ة ت انت ش ر ب ف ت ا ايوه اسمك م ح م د ا ي و ه م ح م د ن ا ل ث م ن ى ان تتمنى ان تتمنى ان تفضل ان تفضل ان تفضل ان تفضل ان تفضل ان تفضل ان ت ف ط ل ع ت ه ض ان ت ج ض ل ان تفضل ان ت ف ل ان تفضل ان تفضل ان تفضل ان تفضل ان تفضل ان تفضل ان تفضل ان تفضل ان ت م ض ل ان ت م ض ل ا م تفضل ان تفضل ان تفضل ان تفضل ان ت ف ا ل ان تفضل ان ت ف ل م ث الرجل الملك من الملوك لما طايف لما دخل الاسلام واثناء ا ل ط و ا ف داس واحد من العارات و ط ا ي ف معه داس ر د ا ه برجله لما ا د س رداء برجله ل على ل ا ت ك ف ي عمر نادت علي كفر يلقبك يضرب قال ايه واجب ان كمالة هو و طمتة أن يضرب عمر دي قال له الاسلام س ا و ا بينكما ما فيش ملك عندي قال له خ ل الاسلام ص ا س ا و ا بينك قال له ا ي و ة قال له س خ ل ي ه الاسلام ده خ ل ي ت ه قال له بقتلك ر ج ب م ا في مفر خ ل ي ت ه ا ي و ة بقتلك لانك فارغتني ا ل ا س ل ا م خشيت ليه وطالع ليه على كيفك قال له بقتلك قال له خليني ا ف ك ر ب الليل قاله هرب <تصفيق> يبقى تحايل ش ر ي ع ة ربنا يا ابناء انا لسان ما ي ب ع د يتحايل على دينه الشيء واضح وواضح و ا ل ت ع ا ر ض عليه فقهاء ا ل ا م ة ا ل ا س ل ا م ي ة ملا ن محمد صلى الله عليه وسلم الى يومنا ا ل هذا لا يجوز لانسان ان ه ينفرك براه ويتمنون معك. معك انت اللي بتقول ان ه الفارق دينه المفارق ل ج م ا ع ة داعي يعذر وما عليه حد شرعي وكذلك ف ع ل قوملوط د ا ع ب ر ض ه ما عليه حد شرعي ق ا ع ت ع ز ي ر سبحان الله د اجمع فقهاء الاسلام على موته وعلى قتله لكن اختلفوا في ق ت ل ه و ن ت ل و كيفين الخلاف مش في الكتل الخلاف في اسلوب ق ت ل ه اللي بيعمل ع م ل د ا ع بعض الناس قالوا نحرقوا من ا ل نار وبعضهم قالوا نرجموا ونكتلوا وبعدين ن و ل ي ا ف و ا بعضهم ق ا ل نحطوا ب ا ل ع ف ر ة ونرجموا بالحجر وبعضهم ق ا ل بسين ب ع ض ه م ق ا ل ندفع بيهم فوق المعده لفوق ونرميهم ونجيب ق و ح ج ا ر ة ك م ا ي ض و ر ا ه وندربوه متفقين على م و ت ه لكن ا خ ت ل ف و ا في شلو ه في ط ر ي ق ة الموت في ك ي ف ي ة الكتل ا ل ج م ا ع ة قالوا زمان زمان قالوا كلا في ا م ا ل ا ح ز ا ب م ا ن خ ا ئ ف ا ن ه اللقاء عسر ق ا ل و ا ماجان ا عشان نبدا ندرس كويس ونشوف الخلوشن وجابوشن وعشان نشوف ل زمان شفنا بس اتمنى ا ن ه ما يكون فيه الشداء الكان الكان زمن ا ل ا ح ز ا ب ا ل ا ح ز ا ب بيتلاعبوا بالدين ويقول, ويقول لك الرجل ما من الاسلام آآ آآ الشارب الخمره ما, ما في حد شرعي ك ذ ل ك المفارق للدين م ا يوجد حد شرعي ك ذ ل ك ا ل ل يفعل ي فعل ق و م د ي ا ل ا ت ب ر ض وفي ما ه حد شرعي و ب الاسلوب دي اسقطوا كل الاعقاب ا ل ش ر ع ي ة و د س م التحايل ن ح ن دايرين نحن دايرين ما الدين دي الشريعة كده ل س ف ه م ا على ص حاين ب ب ة و ا ا ل ت ع ليهوا ديالك وعلي ايوا بكر اغرب وعمر ناس وعثمان ناس م ا ل ك و ب و ح ن ي ف ة وعن ابن احمد بن, بن حنبل وعمر الشافعي الجماعة دي افهم ل ج م ا ديالاك ع ة وادرى واعلم ب ش ر ي ع ة الله اكثر من غيرهم لذلك كانوا قريبين من عهد ا ل ن ب و ة ولذلك كانوا نفس تعاليم ا ل ش ر ي ع ة كما جاءت ي ح ن د و ن ه م العلم ا ل ل ي عندنا جاء ن ا عن طريقه ع لكي ش ا ن د اتعلمهم ش افهم الله ش ر ي ع الله كما فهمه ا و ل ا ك وقوله ج ل سجلوا ربنا كتاب سجل في قوله تعالى سبحانه、آه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين غير طريق المؤمنين ملوم المؤمنين、دي. انهم اصحاب محمد انهم التابعين والتابعين لهم باحسان د ي ن المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسعه مصيرا الشين فهمه لابد ان نفهم ما فهمه اولئك وشين ا ل التركه ش ل ل ا لابد من تركه لان اولئك عذراء بدين الله وبشرع الله و ب ط ر ي ق ة تطبيقه وتنفيذ احكامه علشان كدا ياخذ الاسلام نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان ت أ ت ي ش ر ي ع ة الله في بلادنا م ب ر ء ة من كل الشوائب و م ط ه ر ة من كل العروق علشان تفي بحاجات ا ل ب ش ر ي ة كلها وعلشان تكون طمانينه للناس وعلشان الناس الدارسين والناس التفقه ا في ش ر ي ع ة الله ما يجد فيها ثغره وما يجد فيها ن ق ي ص ة وما يجد فيها خلل حتى لا يحتاج ان ه ي ت ك ل م عن ش ر ي ع ة الله كلاما لا يليق بها اخوه الاسلام اعتقد ان ه ا ل ص ل ا ة ا س أ ل الله ان يهدينا جميعا صراط المستقيم وان يعجل بتطبيق ا ل ش ر ي ع ة فينا لنعمنا ولتستقر احوالنا ونطبئن ونأمن وصل وسلم وبارك وعلى ديارنا أهلينا إنه نبي قريب مجيب في في محمد اللهم آله على شكرا ل أ س ت ا ذ ن ا وشيخنا إ ب ر ا ه ي م على ما تحدث به وطلب مني أ ن يكون هذا الحديث في نادي يناقش ل ك ن ي اتكلم عن ك ل م ة يناقش طالما هو حق وثبت انه حق فلم ا يناقش وهذا الكلام جاء عرضا يعني في ختام حديث قلت ماذا ي د ي ن ا ش ر ي ع ة كالاولى او المناقشات ا ل د ا ر ة في الحز... الحزاب الماضيه ة قد ف ي مناقشات دارت منها هذه الاشياء هذه الثلاث والشيخ م ت ف ق معي على ان ه الرجل موجود والمرتد يقتل لان حديث احد برضو يحكم به ي ع م ل بالاحاديث الاحد ا وليس لانه احاديث احد ل ي جدا من الاحكام ي ت ر وسلم ووجد الناس ي ص ل و ن صلاة العصر وقد حولت ا ل ق ب ل ة فقال لهم لقد صليت العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستداروا جميعا ب إ م ا م ه م عن مسجد الأقصى عن بيت المقدس إ ل ى المسجد الحرام وكان هذا واحد فحديث ا ل واحد يوغد ي الراحم ما يؤخذ اذا جاك واحد طلق الباب و م ش الولد ق ا ل له ابوك فيه اي ناديه ل ا يقول له فلان جاء و ج ا كلمك الولد م ا ب تقول له يا ولد خ د ل خ ت ك ك م ا ب معك عشان اصدقك لاني كنت واحد لا تسمع كلام الولد وتركن بانه في واحد بالباب و ي ر و د ان يتحدث اليك فحديث الاحد بنيت عليها كثير من الاحكام وطبعا انا ما ج ا ع د انا جيت ليوم واحد ومغادر ما عندي الوقت علشان ى اناقش ولا اناقش ش ر ي ع ة في البلد ابدا ما اناقشها ن ا ك في ا ل ع ا ص م ة ر أ س البلد محل المشاكل محل القضايا محل التطبيق معناه ا ف ي هناك مش هناك لو عايز اناقش هذا ك ل ه عندي مجالات و ا س ع ة ممكن ا ن ا ق ش في ا ل ع ا ص م ة ا ل م ث ل ث ة محل ا ل ا ن د ي ة محل ا ل ا س ا ت ذ ة محل القانوزات ومحل التفكير ومحل الناس حيطبقوا في شريعه الله ما كان موضوعي موضوع مناقشات ولما داير مناقشه كما قال شيخ ن ابراهيم إ دي وأثبت بأنه ده الحديث أحال لكن رسول يقول من بدل دينه حديث الحديث وحديث الارتداد يقول عليه ينبغي يعمل المرتبين وأثبت رسول فاقتلوه رسول وسلم أبو بأنه أحال أن ثبت به بكر قاتل لكن من عن الله الله خلاص فلم صلى عمل الذين منعوا ا ل ز ك ا ة وقد سموا ب ه ل ا ل ر د ة منعوا ا ل ز ك ا ة فقط كانوا يوحدون ص ل ن و ي الله ما كانوا مشركين ما كان ف ي ه و احد مشرك يصلوا ويصوموا ويحجوا ويعتبروا و ي ق ر أ و ا ا ل ق ر آ ن ويدعوا الى الله لكن قالوا ا ل ز ك ا ة دي مع الادبيه فقاتلهم رغم أ ن ه م يشهدون ان لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا رسول الله فعرضه عمر اتقاتل قوما يشهدون ان لا إ ل ه إ ل ا الله فقال والله لو منعوني اقال بعيد كانوا يؤدون ه إ ل ى رسول قاتلتم عليه وسميت تلك الهروب عروب ا ل ر د ة ومعنى ا ل ر د ة ارتدوا على ا ل إ س ل ا م وكما قال شيخ إ ب ر ا ه ي م لا يحل من امرئ مسلم إ ل ا ب ا ع د ا ث ل ه التارك لدينه المفارق ل ج م ا ع ة كل هذه أ ح ا د ي ث تثبت ب أ ن المرتد لابد أ ن يقتل ما ي ع ذ ر الاعذار انما, إنما ياتي في أ م ا ك ن ما فيها حكم شرعي لا من كتاب ولا س ن ة القاضي ف ت ش في ا ل ق ر آ ن والحديث هل هناك حكم في هذا إ ذ ا ما وجد حكم لا في كتاب ولا في س ن ة بعد ذلك يستعمل ي تفكيره ويعني سلطته طالما لم يكن هناك دليل ولا برهان لا في كتاب ولا في س ن ة بعد ذلك كالذي أ ف ط ر نهار رمضان كالذي شرب الخمره في نهار رمضان جلد اربعون جلدا وزيد على الاربعين عشرين جلدا ايوه شرب الخمره في رمضان جلده الاربعين السنه وزادوا العشرين تعزير التعزير هذا ليس لانه شرب الخمره لا لانه شرب الخمره في رمضان اخذت اربعين جلده لانه شرب الخمره وزيره اربعين جلده لانه شرب مئتين شرب في رمضان العشرين دين دسمه تعزير ل ا ن ما في حكم شرعي للزول يشرب الخمره في رمضان الحكم ا ل ش ر ع حكم عام الذي يشرب الخمره يجدون اربعين جلده فعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه شرب الخمره مشربوا ب شرب ا ل خ م ر ة في رمضان وفي غير رمضان أ ر ب ع ي ن ج ل د ة زيدت العشرين ج ل د ة ل أ ن ه انتهك حرمه رمضان والتعزير قاد استعمله عشان يؤدوا ل ن ا س إ ن ه ن ا رمضان نهار صيام ونهار عباده د ي سمو التعزير بارك الله فيكم ولم يكن موضوع مناقشات ولا موضوع محاضرات و و ض ع م وندخل في نقاش مع ا ل أ س ا ت ذ ة والمفكرين و أ ع ت ق د ان ه لم ي م ح ت اي نقاش أ ب د ا أ ث ب ت شيخنا إ ب ر ا ه ي م وغيره ل أ ن ه كتب م س ب ت ة لهذا ان الزالي المحصني ر ج م والمفارق للدين يقتل و ي س ت ت ا ب إ ذ ا ما تاب يقتل و أ ن شارب ا ل خ م ر ة يجلد أ ر ب ع ي ن أ و ثمانين حدا اللهم إ ل ا إ ذ ا شرب في رمضان يزاد الجد ا ل ز ي ا د ة دي فوق ا ل أ ر ب ع ي ن أ و الثمانين ز ي ا د ة مش لانه شرب ا ل خ ب ر لا الحد ل ا ن ه شرب ا ل خ ب ر أ م ا ا ل ز ي ا د ة تعذير لانه انتهت حرمه يوم عظيم يوم في أ م ر اتفقت ا ل أ م ة كلها في ك ا ب موضوعي وهذا و الذي حدث أ م ا محاضرات في أ ن د ي ة لزول عايز. مواطن عايز الشيخ إ ب ر ا ه ي م موجود في البلد و ا ل يمشي ي يناقش ا ل م س ا ئ ل د ي ل أ ن ه هو عايش في البلد هنا وممكن يطلب مع أ س ا ت ذ ة أ و مع ا ل م ف ك ر ي ن في هذه ا ل م د ي ن ة يدخل معه في مناظرات وعلى الاراء هذه حيقولوا لك اننا ما قلنا أ ن ا قلت ه ما في حد قال ا ل ن ه ا ر د ة وجالس ا ش ر ي ع ة ا ل ج د ي د ة تيجي م ت ض م ن ة لهذه ا ل أ ح ك ا م و ت ب د أ حاجه يبدا في غنى عن مناقشتها وفي غنى ندخل ن في م ن ا ت ف ا ت في شيء <تصفيق> عفا على الزمان والناس ما أ ع د و ه م ر ة ث ا ن ي ة شكرا ف أ ت ر ك باب ا ل أ س ئ ل ة إ ن كان هناك سؤال ل أ ج ي ب عنه في موضوعي دا بركة ما في شيء <تصفيق> عموما اذا ما في شيء ن ت ك ل م خ م س ة د ق ا ي ق د ق ا ي ق ا ل س ا ع ة ث م ا ن ي ة وخلاص خمسه ا ث م ا ن ي ة الا سبع د ق ا ي ق نعم ارفع لي صوتك الاستخاذ لا ت ت خ ذ ا ل ي ه و د والنصارى أ و ل ي ا ء بعضهم أ و ل ي ا ء بعض م ش ك د ه التولي معناه ا ل معبدتهم والتودد إ ل ي ه م والربا عنهم والقبول بمعتقداتهم والا يرى المسلم فيهم أ ي ت غبار لا في عقيدتهم ولا في سلوكهم ل ا في حياتهم التولي إ ن ك تتحبهم بين البك وترضى عنهم وما تشوفهم اي غبار ولا خ ط أ ن س ع د ي للتولي ومن يتولوا منكم فانه منهم والذي ي ن ط ب ق على اليهود والنصارى ي ن ط ب ق ب ر ض ه على المشرك اذا في مشرك منحرف ونصحته ما قبل ا ل ن ص ي ح ة برضه ش ر ي ع ة تمنعك انك تتولاه ت وتحب ه ت ت ع ا و ن معه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر يوادون من حاد الله ورسوله إ ل ى آ خ ر الايات قل إ ن كان اباؤكم أ و أ ب ن ا ء ك م اخوانكم و أ ز و ا ج ك م واعمالكم ش ر أ ا ك ت ر ف ت م و ه ا إ ل ى آ خ ر الايات تتكلم عن الموالاه و ا ل م ح ب ة مش س ل ع ق ب ه النصارى فقط حتى ولدك حتى مرتك لو أ ب د ت ا ل ا س ت ق ا م ة ورفضت الاستقامه تعاشرتها انا ل آ ي ة ت و ل اريد ان اكون مسامعك وين اكون هل يجل مسامعك ل التنباك ي ص ف ا ل ت ن ب ا ك ما ذلك يأكل ت ن ب التنباك, التنباك. <تصفيق> ا ك لأن مسامعك ا بيتأكد ل ت ده ينصحوه ينصحوه ي و ك لان م و ا بعضه ب وصرق يخلوه ل ج ب يجيب وعد التمبات ن ا ايوا لان س ل م ف ت ر ويدخل في نطاق التحريم اما عن طريق ا ل ت ب ز ي ر واما عن طريق لانه بيحدث خدر وفتور ويعلم ب الزول شحتها شحات مره في صف البنزين و ج د ا م ه ا ع ش ر عربات الزول ب ي ه وراي شاف له واحد طلع الكيس هناك بيسيب وشفت تفليها ملكيس ع ر ر ع ب جوازه ل ع جاعد ر ب تضحك、عليهم. العشر عربات فيه كيسه بحط له مش عملك ليله س ا ئ ق عربيتي واحد راكب يميني و ا ع د ص ا ف ر ب ا ص وقفت جنب الباص في ا ل إ ش ا ر ة الحمراء و ا ع د تبقى على ط و ن التفرج خشت في الزول البيضاء ودعت بيه يعني ع م ل ي ة وساخه تلوث للفم بياكل ا ل ل ث ة بيعفن ر ا ئ ح ة الفم ما صح انسان يعفن فمه و ي ج ر ل ق ر آ ن زي صحن الفسيخ حط فيه طبق حلو اي واحد جاي تاكل الحلو تشم ر ا ح ة الفسيخ ما بتاكل ب ر ك ب ه فيكم ايوه يا ل ولد نعم قال ممكن ياكل, <تصفيق> ده يأكل مع ا ل شيوعي ما ي أ ك ل مع ا ل شيوعي والواجب ت ن ص ح ه والواجب تهديه والواجب ت ن ا ق ش ه في شيوعيته قل لهم شويه ز ا د ه ا ل أ ل ف الشويه خلوها بس هناك ا ناس, ناس قربتشو حرموا تداول كتاب ماركس وتدريس الشيوعيه في بلارسهم براهم وصلوا لحد ورجعوا لكن ح ق ي ق ت ن علينا ناس نديرمنو ولا لازم ي ص ل ه م حتى يعرفوا وبعدين يجوا راجعين لكن ي ر ج ع و ن قريب ن ق و ل لهم الناس ا ل و ل ن يقولون ل ق و ل ان الناس يقولون ان الناس ي ر و ع ا ش و ا س ن ان ا ل ن ا ي ن ان ا ل ا س ي ر ا ل خ ل ا ص و ا ل م خ ر ج ف م ا ل ن ا س ق و ل ان ا ل ا س يقولون ا م الناس ي ق و ن ان ا ل ن ي و ن ان ا ل ن يقولون ان ا ل ن ا يقولون ا ل ن ا س ي ق و ل و ا ي ق و ن ان الناس يقولون ان ل ن ا س ي ق و ن ان الناس ي و ل و ان ا يقولون ا ا ل م ا ي ق و ل و ان ا ل ن ا ق و ل و ن ان ا ل ا ق و ل و ن ان ا ل ن ا يقولون ان الناس ي ق و ن ان ا ا س ي ق و ل ان ا ل ن يقولون ان الناس و ل ان ا ا س ق و ل و ان ا ل ا س ي ق و ل و ان ا ا س و ا وعرقوا ف ا ي د ة ماتوا وخلوا ا ل ش ي و ع ي ة ورجعوا بي. نعم. بي. بين نعم. بين بينهم. الفرق بين <تصفيق> الشيوعيه واليهود و الفرق ي ي ن واليهود له دين إ ل ا أ ن دين محمد قد ع ب ط ل دين ا ل ي ه و د ي ة كان حقا يبقى مسلم ا ا و ي ي ن ولكن الاسلام قد هيمن عليهما فاصبح الدين ا ليعتد عند الله كدين هو دين الاسلام باركة باركة بي. البيت بينك وبينه البابك باب المسجد في المسجد اشيوعي ما كلامك اذا كان الشراكع تاني واذا الشراكع مؤجر عليك في في جفت خلي ليه البيت شوء وغفت اول هو سنع يخلي اي و ه وممكن تبقى في البيت وانت ما راض عنه و م ا تتكلم معه ولا تاخذ ولا تسلم عليه تبين له كراهتك له وتبرر له السبب ايوه انا بكرهك له كده ايوه عشان يعرف ا ل ك ر ا ه ي ه ي ج د فوق ب ن ما ت خ ا مساكت بعد ما تبين له و ت ب ر ي ه وتناقش وتدخل مع بعض ا ل م ن ا ش ا ت ويقنعون ت ا و ه بس ي ق ع ك و الخوف هنا مش اما م كده انت بجيت س ل ل ح ع ي خ و ف و ل ا مش كده ه ي و لك انا مسلم لكن شيوعي في الاقتصاد انا ما مسلم يعني اسمي محمد وابوي فلان ا ن ت ب ت ع ر ف ه وابي فلانه وشاهد الميلاد ابي تكفرني كيف بدي اقول لا اله الا الله محمد في له إذا بجيت انت ر س و د ا ر س جايز ق ن ع ك ولكنك ي ق و لا ك يقصف تستطيع ان تتصدق بالنصارى ي س ت ن ى لو كان عسكري مسيحي يقف في الشارع ونط ب عليك حرميه ي بيت ناديوه حمينيو ديل عسكري الليه ة ما مش تعالى الناس تقوله تناديوه مش م س ي ح س مسيحي دقيقه قال له عسكري مسيحي, مس... <تصفيق> مسيحي واجب في الباب ما هوش دي استنجاد ودي استنجاد انت ما بتناديه خلاص ما مسيحي ليه؟ ما تناديه ليه لا تناديه انت عارف نظامك اذا في خطر داهم عليك وانت ما قادر عليه م ا عندك ا ل ق د ر ة على ايقافه انت تستنجد بمن أن تستنجد به طالما انت ضعيف وما عندك ا ل ق د ر ة م ا في زول يحميك حتى ولو مشرك حتى ولو مشرك ايوه لانك أنت في, خطر. أنت في خطر النبي صلى الله عليه وسلم لما ج ا ب الاسلام وجد اعمال مشركين قبل الاسلام وهؤلاء الم... الـ الـ الـ ال ال كان عندهم حلف يسمى بحلف الفضول هل في الفضول ده كان هناك ن ا س مظلومين في ب ك ه اتفقت قبائل العرب على انصاف هؤلاء المظلومين اتفقوا فيما بين ا ل ك ف ر ة على ان ه لا ي ت ر ك في م ك ة ظالما ي ظ ل م وان ي ر د ا ل م ظ ا ل م الى اهلها اتفاق بين قبائل العرب ا ل م ش ر ك ة فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وراء هذا الحلف قال كل حلف في ا ل ج ا ه ل ي ة لا ي ز ن ه ا ل إ س ل ا م إ ل ا وثوقا ل أ ن ه مش ق ا ئ م على ظلم ا ل سوه و مشركين لكن سوه و ب ع د أ ي ع ن عيانا إن الله ينصر ي بيعدل يعدل مشرك ويهزم الإسلام الكاثر الكفر العادل ويهزم دولة دولة الله الضادل لكن و كافر كافر عند الله لكن ب يعدل د ب ي ع الرسول ا ل عز ي وجل كل حلف في ا ل ج ا ه ل ي ة لا يزيل ا ل إ س ل ا م إ ل ا وثوقا ما قاد عن الكفار ولما ل ع ظ ي ل م جاء مكه لما جاء م د ي ن ة دخلها وفيها يهود قبائل اليهود بني النظير بني نقاع بني ق ر ي ز ة وسكن ا ل م د ي ن ة واليهود سكان ا ل م د ي ن ة فعبروا م ع ا ه د ة مع اليهود أ ن يدافعوا عن مدينتهم إ ذ ا دهمهم د ا ه م و ه ج م عليهم هاجم كلنا مع بعض ا ل أ ر ض ارضنا كلنا ما منتو يهود؟ اطلع بره يا لا ما、جالي. ما يهود؟ في المدينة ما المدينة وسلم قالوا اطلع ياولادي لا قالوا دعالين قبالوا اليهود إلى دعالين قبل إليها الرسول الله عليه يهود يهود في في يهجر بره بقى أن فهاجر إ ل ي ه ا و ا ل إ س ل ا م عنده أ ع د ا ء فحالف اليهود و أ ب ر م م ع ا ه د ة على الدفاع أ ن ي د ا ف ع جميعا يهودا ومسلمين عن ا ل م د ي ن ة إ ذ ا ه ا ج م ه م مهاجم وما, وما نقب هذه و م ا نقب هذه ا ل م ع ا ه د ة إ ل ا بعد أ ن نقب اليهود أ و ل اولا لما جل ل أحزاب ا ي ه د نقب ا م ع ه المعاهدة د ة فلما نقب المعاهدة أ م ر الله ورسوله أ ن يهجرهم من ا ل م د ي ن ة حكم عليهم بالجلاء وترك ا ل م د ي ن ة حاصرهم رسول الله ف ت ر ة من الزمان و أ م ر بقتالهم و س ب ل ن س ا ي ه م و أ خ ذ أ م و ا ل ه م حتى هاجروا من ا ل م د ي ن ة وذلك مو ل أ ن ه م نقضوا ع د ا لانهم لأن طيب ل أ ن ه م نقضوا ا ل ع ا د التي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعد اليهود أ ن ا معهم ا ل ا ت ف ا ق ي ة معهم هم يهود أ ب ر م هذه ا ل ا ت ف ا ق ي ة معهم في أ م ر يهمهم جميعا مسلمين ويهود كسكان لبلد واحد ة وكناس متجاورين مع بعض يضمهم هذا البلد كلهم ي ت ف ق و ا مع بعض على أ ن ه م البلدي ندافع عنها كلنا وابن تيميا يعني حارب ا ل تتر مع ا ل متصوره وضدو وضدو بحاربه و ق د ا ت ه م لكن ا ش ت ر ك م ع هم في حرب ا ل تتر و اثناء الحرب و ف ي ق ت ا ت ا ل م ت ص و ر ه ن ا د ع بدات الجيلان ي ق و ل لهم يا جماعه ة دماء وقته <تصفيق> نحن في م و ا ج ه ة ع ل و م ا تستعين و الا إ بالله يعني ما خ... يعني كونوا يقاتل معهم ع ش ا ن كل البلد بلدهم بلد النتيمه